وقد مضينا مع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع فتكلم بما يسره الله رب العالمين له وفتح الله به عليه حول ما تتضمنه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية الكرسي من المعاني الجملية الكلية التي دل عليها وأرشد إليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة وأيضا ما أراده الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من سياق الآية العظيمة في هذا المساق فإنه رحمه الله تعالى إنما ذكرها ليدل على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى والصفاته من القرآن العظيم وأن طريقة القرآن العظيم في إثبات الأسماء والصفات إنما هي جامعة بين النفي والإثبات وقد بين الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الآية العظيمة قد ذكر ربنا تبارك وتعالى فيها خمسة أسماء من الأسماء الحسنى وكل اسم من تلك الأسماء الحسنى يتضمن صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ثم تتبع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما في آية الكرسي من صفات الله تبارك وتعالى فبلغت 26 صفة استفردها الشارح رحمه الله تعالى ودل عليها بالدليل من كلام ربنا تبارك وتعالى في تلك الآية العظيمة من كتاب الله رب العالمين ثم ذكر قبل المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقد دل الشيخ الشارح على هذا الأمر بما ذكر من حديث للبخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة معلقا بصيغة الجزم وهذا الحديث المعلق عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في حفظ الصدقة التي استحفظه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي صدقة الفطر هذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا في الصحيح بصيغة الجزم وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق وهو حديث ثابت صحيح فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر آيات الكرسي ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وذلك لما تضمنته الآيات العظيمة من أسماء الله تبارك وتعالى وما دلت عليه من صفات ربنا جل وعلا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وهو يأتي بالآيات من كتاب الله تبارك وتعالى للدلالة على طريقة القرآن في الأسماء والصفات وأنها دائرة على النفي والإثبات فقال وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وأيضا ما جمع الله تبارك وتعالى فيه بين علوه وقربه وأزليته وأبديته وهو قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى جامعا بين علوه وقربه وأزليته وأبديته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان لأزليته وأبديته سبحانه واسمان لعلوه وقربه سبحانه فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يختضي العلو وظاهر الشيء ما على منه ظاهر الشيء ما على منه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب الإحاطة العامة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معطوف على سورة وقوله سبحانه معطوف على سورة في قول المصنف رحمه الله تعالى ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص ثم ساقها ثم أتى بآية الكرسي ثم ذكر هذا القول في فضلها بعاقبها. ثم قال وقوله سبحانه فهذا معطوف على سورة في قوله رحمه الله ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو مبتدا الأول خبر وما بعده عطف عليه هذه طريقة فتقول هو مبتدا الأول خبر خبر هذا المبتدا والآخر والظاهر والباطن عطف على هذا الخبر وتقول هو مبتدأ الأول خبر الآخر خبر ثان الظاهر خبر ثالث الباطن خبر رابع الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية فهي تنقسم إلى قسمين زمانية ومكانية الأول والآخر والظاهر والباطن فأحاطت أوليته بالقبل وأحاطت آخريته بالبعد وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله دونه الأول والآخر إحاطة زمانية والظاهر والباطن إحاطة متانية هو الأول الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فطرفاها معرفتان ولذلك فهي تفيد الاختصاص اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربع ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء لأن ذلك من ما يختص به الله تبارك وتعالى من الصفات هو الأول جملة معرفة الطرفين طرفاها معرفتان والجملة إذا كانت معرفة الطرفين على هذا النحو وطرفاها معرفتان أفادت لاختصاص هو الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه الأول فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الذي ليس قبله شيء الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحة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 في صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول هذا الذكر وفي هذا الذكر كما تسمع وترى تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأسماء الأربعة من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسن الأول والآخر والظاهر والباطن الأول فليس قبلك شيء الآخر فليس بعدك شيء الظاهر فليس فوقك شيء الباطل فليس دونك شيء ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإثبات بالنفي الأول الذي ليس قبله شيء ليس قبله شيء هذه كما ترى من فيه وهذا النفي يأتي لتفسير الإثبات الإثبات الأول تفسيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي الذي ليس قبله شيء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات في الأولية بالنفي الذي ليس قبله شيء. فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. وقد سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر. فلماذا؟ يعني لماذا كان هذا التفسير على هذا النحو؟ أن يفسر ما هو ثابت بما هو منفي وأن تجعل الصفة الثبوتية صفة سلبية الأول الذي ليس قبله شيء فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية يعني أنها مطلقة أولية ليست أولية إضافية لأن هناك ما يقال له الأولية النسوية الأولية النسبية هناك ما يقال له الأولية المطلقة الأولية النسبية كثيرة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا التفسير توكيد الأولية وأنها أولية مطلقة وليست بأولية إضافية لأنك يمكن أن تكون على هذا الوصف فتكون أولا بالإضافة ولست أولا بإطلاق في كثير من تلك الأشياء لا تكون أنت أبع عذرتها فلست فيها بالأولية المطلقة وإنما الأولية فيها أولية نسبي فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم توكيد الوصف لله تبارك وتعالى أراد توكيد الوصف بالأولية بالدلالة على أنها أولية مطلقة، أولية ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده، هذا أول باعتبار ما بعده، وفي شيء آخر قبله، فهذا أول بالنسبة لمن يليه، ولكنه تال بالنسبة لمن سبقه، فتكون أوليته بالنسبة لمن يليه أولية إضافية، أولية نسبية. لأنه ليس أولا بالنسبة لمن سبق وإنما هو أول بالنسبة لمن يليه لأنه دونه هذه أولية كما ترى أولية إضافية فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل تفسيرها بهذا العمر السلبي لأنه أدل على العموم على أنها أولية مطلقة ليس قبله شيء هي أولية مطلقة فإذا سئلت لماذا فسرت الصفة الثبوتية والصفات الثبوتية كما مر في قواعد الصفات الصفات الثبوتية أكمل وأكثر من الصفات السلبية أو الصفات المنفيه فلماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثبوتية فجعلها صفة سلبية فقال الأول الذي ليس قبله شيء فجعل الثبوتية سلبية كما ترى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد توكيد الأولية والدلال على أنها أولية مطلقة وليست أولية إضافية فالأولية الإضافية يقال فيها هذا أوله باعتبار ما بعده ولكن هناك شيء آخر قبله فصار التفسير بالأمر السلبي أدل على العموم وعلى أنها أولية مطلقة ولهذا قال ليس قبله شيء وهذا باعتبار التقدم الزمني والآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس بعده شيء ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات ولكنها أبدية كالجنة والنار فإنهما مخلوقتان لا تفنيان مخلوقتان الآن هذا من اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار أننا نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان إذا هناك أشياء من المخلوقات أبدية فإذا قلت أنت الله رب العالمين هو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته لأن هناك أشياء أبدية ويمن المخلوقات الجنة والنار وعليه فيكون معنا والآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته الأول والآخر والظاهر من الظهور وهو العلو علوه تعالى على كل شيء علو الذات وعلو الصفات علو القهر لله تبارك وتعالى كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره ليعليه ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليه فهو من الظهور وهو العلو والظاهر ومن هذا المعنى أيضا لغة فما أن يظهروه أي أن يعلو عليه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء فهو عال على كل شيء فإثبات العلو لله تبارك وتعالى من اعتقاد أهل السنة وهو ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه العقل وما دلت عليه الفطرة كما مر ذكر ذلك بأدلةه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء فهو سبحانه عال على كل شيء والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس دونه شيء وهذا كناية عن احاطته بكل شيء ولكن المعنى أنه ما علوه عز وجل فهو باطن فعلوه لا ينافي قربه علوه فوق كل شيء وعلى كل شيء لا ينافي قربه عز وجل فالباطن قريب من معنى القريب الباطن الباطن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الباطن قريب من معنى القريب تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدأ واحد لكن هي أخبار بواسطة حرف العطف الأول كما قال الله تبارك وتعالى في وصف نفسه وفي بيان أسمائه الحسنى هو هذا هو المبتدأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقد اختار الشيخ رحمه الله تعالى عن الشارحة تعدد الأخبار لأن هناك من لا يرى تعدد الأخبار ويقول هو مبتدا الأول خبر وما بعده عطف عليه وينتهي الأمر ولكن هناك من يقول بتعدد الأخبار فقال الشيخ رحمه الله تعالى تأمل هذه الأسماء الأربعة والأول والآخر والظاهر والباطن تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدا واحد لكن الإخبارها هنا بواسطة حرف العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاص وأخبروا باثنين أو بأكثر يعني بخبرين أو بأكثر من خبرين عن واحد يعني عن مبتدا واحد وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدك هم سرات شعرا فسرات خبر أول وشعرا خبر ثان وكما قال حميد بن ثاور يصف الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم فيقضان خبر أول ونائما أيهاج خبر ثاني فهنا الأخبار بوسطة حرف العطف لا بدونه لأن الأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون وسطة حرف العطف فمثلا آتان الآياتان أو هذه أكثر من ذلك فيها قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه خمسة أخبار عن الضمير هو خمسة أخبار هو مبتدأ الغفور خبر أول الودود ثان ذو العرش ثالث المجيد رابع فعال لما يريد هذا خامس فهذه خمسة أخبار عن الضمير أخبار متعددة بدون حرف العطف لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقتردة بواو العطف وفائدتها كما في الآية التي ذكرها شيخ الإسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فجاءت الأخبارها هنا مخرونة بحرف العطف وفائدة ذلك أولا توكيد السابق توكيد السابق لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت ثانيا إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فالأعلى هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى وحينئذ لا يستلزم ذلك تعدد الموصوف بل هو موصوف واحد بهذه الصفات فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة فإذا قلنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهذا العطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم عن العطف الجواب نعم لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان مغايرة أعيان وتارة تكون مغايرة أوصاف وهذا من تغير الأوصاف لا من تغير الأعيان إذ الموصوف واحد والمخبر عنه واحد فلا تقل المعروف أن العطف يقتضي المغايرة فيقال نعم ولكن هذه المغايرة ما هي هل هي مغايرة أعيان أو هي مغايرة أوصاف الموصوف واحد وهو الله تقول المخبر عنه واحد وهو الله تبارك وتعالى وحينئذ تقول إن هذه من باب ومن قبيل تغاير الأوصاف على أن التغاير قد يكون لفظيا غير معنوي كمثل قول الشاعر فألقى قولها كذبا ومينا المين هو الكذب كذبا ومينا فهذا لفظي غير معنوي تغير اللفظ والمعنى واحد فهذا تغير لفظي وهو تغير غير معنوي أيضاً ومع ذلك عطفه عليه لتغير اللفظ والمعنى واحد فالتغير إما عيني تغير العيان أو معنوي يتغيروا ويتغيروا المعنى أو لفظي يتغير اللفظ والمعنى واحد فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني فعين زيد سوى عين عمر سوى عين بكر سوى عين خالد أي سوى ذاته فهذا تغاير كما ترى عيني ولو قلت جاء زيد الكريم الشجاع والشجاع والعالم فالتغاير هنا معنوي إنما تتغير المعاني والموصف واحد ولو قلت هذا الحديث كذب ومين؟ فالتغير هنا لفظي فالكذب هو المين. المهم استفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله تبارك وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطل واستفدنا منها خمس صفات أن قاعدة أهل السنة كما هو معلوم أن كل اسم ثبت لله تبارك وتعالى فإنه يدل على صفة ومن الإيمان بالاسم أن تثبت هسما لله تبارك وتعالى وأن تثبت الصفة التي دل عليها لس هذا إذا كان نازما غير متعد فتقول الأول أفادتنا صفة لله تبارك وتعالى وهي الأولية واسمه تعالى الآخر أفادنا صفة لله تبارك وتعالى وهي الآخرية وتقول الظاهر أفادنا صفة لله تبارك وتعالى وهي الظاهرية والباطن أفادنا صفة لله تبارك وتعالى وهي الباطنية وكذلك بمجموعها تفيد عموم العلم استفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء إن زمانا ومكانا, زمانا ومكانا الأول والآخر هذه إحاطة زمانية الأول والآخر إحاطة زمانية وتقول الظاهر والباطن إحاطة مكانية فاستفدنا من مجموع الأسماء من مجموع أسمائه تعالى الأول والآخر والباطن إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء زمانا ومكانا لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو وقال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فأتى برلواوي بين هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة الأول والآخر جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. لماذا؟ لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره. وحسن ذلك لمجئها بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعاً. أول، الآخر، الظاهر، الباطن. قد يسبق إلى الوهم أن تكون هذه الصفات لموصوف واحد. يسبق إلى الوهم. استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية كنها في الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية فاندفعة توهم الإنكار بذلك التأكيد بالاتيان بالواو هذه فائدة أيضا للإتيان بالواو بين هذه الأسماء وما دلف عليه من الصفات الظاهر من أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك الباطن على ما بينهما من التقابل وكذلك الأول والآخر على ما بينهما من التقابل استفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمانا ومكانا لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة مع دفع هذا التوهم الذي ربما أتى إلى الذهن في هذه الصفات التي ربما سبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا يعني الأولية كما مر تنافي الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية تنافي الباطنيّة في الظاهر هن وهوم توهّم بذلك التوكّي فإذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر هل هذه الأسماء متلازمة فإذا قلت الأول فلا بد أن تأتي بالاسم المقابل الأول تقول الآخر. الظاهر تقول الباطن، أو يجوز فصل بعضها عن بعض هل هي متلازمة؟ أو يجوز فصل بعضها عن بعض الظاهر أن المتقابل منها متلازم الظاهر أن المتقابل منها متلازم الأول والآخر متلازمات الظاهر والباطن متلازمات لأن هذه متقابلات كما ترى الأول يقابلها الآخر الظاهر يقابلها الباط، فيقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الظاهر أن المتقابل منها متنازل فإذا قلت الأول فقل الآخر وإذا قلت الظاهر فقل الباط، لألا تفوت منك صفة المقابلة الدالة على الإحاطة لأن قولك الأول والآخر تدل على الإحاطة الزمانية إذا قلت الأول وسكت فإن ذلك لا يدل على الإحاطة التي يدل عليها الاقتران بالآخر وكذلك إذا قلت الظاهر وسكت ولم تأتي بالباطن فإنك لا تدل بالظاهر وحده على الإحاطة المكانية التي تدل عليها الصفة الأخرى المقابلة إذا ما أتيت بها فإذا أتيت بهذه المتقابلات لازمت بينها ولا تفصل بينها حتى لا تفوت هذا الأمر العظيم وهو صفة المقابلة الدالة على الإحاض أحض علمه تبارك وتعالى بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى قال تعالى وهو بكل شيء عليم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع أحط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة فهذه إحاطة كما ترى زمانية وهو بكل شيء عليم إحاط علمه بذلك الأول والآخر وحاط علمه بكل شيء من العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فأيضا هذه إحاطة للعلم بما دلت عليه الإحاطة المكانية فهذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطل ومع ذلك فهو بكل شيء عليه سبحانه وتعالى فهذا إكمال لما سبق من الصفات الأرض وهذه يعني قول الله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا بكل شيء كل وهو بكل شيء عليه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا هذا العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات وهو بكل شيء علي فلا يدخلها التخصيص بحال أبداً ولم يدخلها التخصيص أبداً وإنما هذا يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات يعلم ما يقع وما سيقع ويعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ويشمل الواجب والممكن والمستحيل، فعلم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء، فأما علمه بالواجب علمه يشمل الواجب. الواجب ما هو يقول، فأما علمه بالواجب فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة. وأما علمه بالمستحيل فمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فهذا مستحيل لا يكون لأن عدمه لذاته من حيث هي والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي يعني هو لا يقبل الوجود أصلا فالله رب العالمين علمه شامل كامل محيط لا يستطنى منه شيء علمه تبارك وتعالى يشمل الواجب كعلمه تعالى بنفسه وبما له من الصفات الكاملة وكذلك علمه يشمل المستحيل كعلمه تعالى الذي دل عليه قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فهذا مستحيل وكذلك قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فهذا مستحيل لأنه لا يقدر على خلق شيء سوى الله فهذا لا يكون أبدا ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى مقررا علمه بذلك المستحيل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات فهو من الممكن يعلم ما تسرون وما تعلنون إذا فعلم الله تعالى محيط بكل شيء وهو بكل شيء عليم من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته بحيث لا يفقده الله تبارك وتعالى حيث أمره ولا يراه حيث نهاء لأن الإنسان إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم إذا آمن الإنسان بأن الله دلت قدرته بكل شيء عليم فإن الفائدة المسلكية السلوكية التي يتحصل عليها العابك من الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وأنه قد أحاط بكل شيء علما هذه الفائدة هي كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته بحيث لا يفقده الله رب العالمين حيث أمر ولا يراه الله رب العالمين حيث نهى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه توكل على الحي الذي لا يموت وهو قد أتى بهذه الآية كما أتى بسورة الإخلاص والآيات بعدها ليقرر طريقة القرآن في إثبات الأسماء والصفات وأن ذلك يدور على النفي والإثبات فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت فالحي صفة مثبتة لله تبارك وتعالى الحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو من الفعل اللازم ولذلك الإيمان به أن نؤمن بثبوته لله رب العالمين اسما وأن نؤمن بما دل عليه من الصفة لله رب العالمين وصفا فنؤمن بثبوت اسم الحي لله رب العالمين ونؤمن بثبوت صفة الحياة لله رب العالمين وهي حياة كاملة غير مسبوخة بعدم ولا ملحوقة بموت ولا يعتريها شيء من الآفات التي تعتري حيوات الأحياء مما آتاه الله رب العالمين الحياة فهذه حياة الله تبارك وتعالى كاملة صفة الحياة لله رب العالمين نأخذها من هذا لس، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى نؤمن به ونؤمن بما دل عليه من الوصف وتوكل على الحي ثم الذي لا يموت هذه صفة سلبية صفة منفية نفي الموت عن الله تبارك وتعالى لماذا يأتي الوصف بالنفي لله تبارك وتعالى كل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات لا يراد فيه النفي محض يعني لمجرد النفي وإنما المراد من نفي الصفات المنفية عن ربنا جلت قدرته إثبات كمال الضبط. وتوكل الحي الذي لا يموت الذي لا يموت لثبوت كمال ضد الموت هو كمال الحياة لله رب العالمين وتوكل الحي الذي لا يموت لكمال حياته تبارك وتعالى فإنه له صفة الحياة على أكمل وصف يكون غير مسبوقة بالعدم غير ملحوقة بالموت ولا يعتريها شيء من الآفات الناس في الأسباب طرفان ووسط توكل على الحي الذي لا يموت فأمر بتوكل عليه جلت قدرته فهل في الأمر بهذا بهذا التوكل على الحي الذي لا يموت نفي للأسباب الناس في الأسباب طرفان ووسط الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله تبارك وتعالى، كالجبرية والأشعرين الطرف الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا حتى يجعل ما ليس بسبب سببا هؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوه الثالث وهو الوسط من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى سواء كان سببا شرعيا أم كان سببا كونيا وهؤلاء الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته تبارك وتعالى حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها وهذا من تمام الحكمة إذن قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت لا ينفي أننا ننظر إلى الأسباب ولكن نؤمن بالأسباب وتأثيراتها لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبته الله رب الأرباب وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نكون كعامة الخرافيين الذين يجعلون ما ليس بسبب سببا فهذا يأخذ به عامة الخرافيين من الصوفية وغيرهم ولا ننفي الأسباب وننكر الأسباب جملة كأولئك الذين يصنعون ذلك من الجبرية والأشعر وإنما على قانون السلف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه نؤمن. بأن الله رب العالمين جعل هذه الأسباب فنثبتها ولكن لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان سببا كونيا أم كان سببا شرعيا الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى إيمانا حقيقيا ويؤمنون بحكمته هم الذين يربطون الأسباب بالمسببات والعلل بالمعلولات وهذا من تمام الحكمة. وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره أي فوضه إليه فالتوكل على الغير بمعنى التفويض إلى الغير ولا بد ها هنا من معرفة شيء آخر يتعلق بهذا الأمر الخطير الذي ينبغي أن يكون المرء آخذا به حتى يكون متوكل كلا توكلا حقيقيا على الله رب العالم لابد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب الأول أن يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدر الثاني أن لا يعتمد العبد على الأسباب بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع بالمشروع من الأسباب ومع حرصه على النافع من الأسباب والثالث من هذه الأمور أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وطويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج للأسباب عن ذلك الإنسان من أجل أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا عليه أن يعرف هذه الأمور في الأسباب توكل على الحي الذي لا يموت التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره يعني فوضه إليه التوكل على الغيب بمعنى التفويض إلى الغيب عرف بعض العلماء التوكل على الله تبارك وتعالى بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيح وهذا تعريف جمع الجمعة الثلاثة الأمور التي ينبغي أن تعرف في الأسباب وهي الأمور التي مر ذكرها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منه ومع حرصه على النافع منه وأن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج للأسباب عن قضاء الله وقدر. تأمل الآن في هذا التعريف صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيح وجمعت الأمور صدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا من الله تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار ولا يفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذنبه، به وإلا كنت معطلا لحكمته لأنه تعالى خلق الأسباب وجعل تلك الأسباب مؤتية بثمارها بقضائه وقدره فإذا عطلت أنت الأسباب كنت طاعنا في حكمة الله رب الأرباب وإذا اعتمدت على الأسباب وحدها لم تجعل لله تبارك وتعالى ذا قدرة ولا ذا فعل في تلك الأسباب مع أنه تبارك وتعالى فعال لما يريه فحينئذ لا تخطو إلا الله تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار ولا يقف هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذنبه، به بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه سبحانه فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ثم فسر الشيخ قال حيث قالوا لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا كأن الشيخ رحمة الله عليه يثبت أن هذا الذي قاله كان سببا من أسباب النزول وذلك لما رواه البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيم عزاه الحافظ ليونس ابن بكير في زيادات المغازي كما في الفتح اسنده معضل فهذا غير ثابت على هذا النحو. يكفي فيه قول الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فيكفي هذا فلم تغني عنكم شيئا يعني لم تغني عنكم كثرتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب، ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله تبارك وتعالى فيه فهو غير صادق بل إن عدم فعل الأسباب سفهم في العقل ونقص في الدين لأنه طاعن واضح في حكمة الله رب العالمين عدم الأخذ بالأسباب طاعن في حكمة الله رب الأرباء لأن الله رب العالمين جعل من حكمته أن ربط بين الأسباب ومسبباتها وبين العلل ومع الولاتها. فإذا ما أطلها الإنسان ولم يلتفت إليها أو أنكرها فإنه يكون طاعنا في حكمة الله تبارك وتعالى وإذا اعتمد على الأسباب وحدها فإنه حينئذ يكون طائنا في قدرة الله رب العالمين وإحاطته وعلمه وأن تلك الأسباب كما يقول الجبرية والأشعرية يمكن أن تأتي بشيء وبنتيجة من غير أن يعلم الله تبارك وتعالى ذلك ومن غير أن يريد الله تبارك وتعالى ذلك ومن غير أن يعدم الله تبارك وتعالى بذلك وذلك طعن في سواد حدقة عين الاعتقاد نسأل الله سلامة والعافية قال الشيخ رحمه الله والتوكل على الله هو شطر الدين كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة بالله تعالى هي ثمة التوكل فاعبده وتوكل عليه قال فلاستعانة بالله تبارك وتعالى هي ثمة التوكل الالتفات إلى الأسباب ضربان الالتفات إلى الأسباب ضربان نوعان أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد فشتان ما بينهم الالتفات إلى الأسباب نوعان أحدهما أحد النوعين شرك بالله تبارك وتعالى والنوع الآخر عبودية وتوحيد لله رب العالمين فالشرك أن يعتمد على الأسباب ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود فهذا معرض عن المسبب له ويجعل نظره والتفاته مقصورا على الأسباب وحده وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية وتوحيد تأمل الفارق بينهما إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب وأما محوها أن تكون أسبابا فقد حن في العقل والحس والفطر فإن أعرض عنها بالكلية إن عن الأسباب بالكلية فلذلك قد حن في الشرع وإبطال الله حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده فإن شاء منعها اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها وإن شاء قام لها ما وينعى وصوارفا تعارض اقتضاءها وتدفع يفعل ما يشاء أنه سبحانه وتعالى يجعل الأسباب على هذا النحو الذي مر ذكره إن شاء منعها اقتضاءه فإن الله تبارك وتعالى لما خافت أم موسى عليه أمرها الله رب العالمين عند خوفها عليه أن تلقيه في اليم ولم يجعل ذلك اليم فاعلا فيه شيء فلحفظه الله رب العالمين بحفظه موسى عليه السلام عندما ضرب البحر بعصاه خرج الماء عن قانونه خرج الماء عن قانونه وقانون الماء لاستطراق وصار الماء قائما على حده وخرج قاع البحر عن قانونه وقانونه أنه يظل موحلا بما فيه من الحمأة سنين عددا حتى يجف وحتى يكون قابلا للسير عليه فاجعله الله رب العالمين طريقا في البحر يابسا. يابس ولم يقل يابسا بل بالغ في يبوسته بوصفها فدع طريقا في البحر بين الماء القائم عن يمين وشمال الماء قائم على حده الماء قائم على حده تتأمل في الأحياء التي تكون في قاع البحر وأنت سالق في الطريق اليابس بين الماء عن يمين وشمال هذا أمر عجيب الأسباب تقضي بأن من وقع في الماء يغرق ولكن الله رب العالمين يمنعها اقتضاءها فإذا شاء الله رب العالمين جعلها مقتضية لضد أحكامها فيشرب الإنسان ولا يشبع والشرب واستعمال الماء في الري والري إنما هو مدعاة والسبيل لحدوث الري ولكن ما يزال يشربوا ولا يشبع بل لا يزداد بالشرب إلا عطشة فيشرب شرب الهيم وهي الإبل التي أصابها في أجوافها داء فما تزال تشرب الماء حتى تنقدم معداتها ولا تشبع ولا تروى وايضا إن شاء قام الله تبارك وتعالى للأسباب موانع والصوارئ تعارض اقتضاءها وتمنعه فإن الله تبارك وتعالى لما ألقى المشركون الكافرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار لن تصنع فيه شيئا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقل علماء إن الله تبارك وتعالى لما قال سلاما صار البرد الذي صارت إليه النار سلاما ولو لم يقل كوني بردا ثم أتبعها وسلاما لمات من البرد وهو في النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فالاجساد للغرق والأرواح للحرق يفعل ما يشاء العلل التي تتقى في الأسباب نوعان أحد هذين النوعين الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاء الأسباب وخوفها فهذا شرك يرق ويغلب بين ذلك الاعتماد على الأسباب الاعتماد على الأسباب الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب وهذا أيضا قد يكون كفرا أو ظلما وما بين ذلك بل على العابد أن يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به من الأمر وأن يتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق به علمه وحكمه وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ما لم تسبق به مشيئة الله وقد جمع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز فالتوكل على الله تبارك وتعالى شرعا هو اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر والتوكل على الله تبارك وتعالى نوع من أنواع العبادة من أعظم أنواع العبادة التوكل على الله التوكل على الله رب العالم ولا ينافي الأخذ بالأسباب هذا التوكل على الله تبارك وتعالى الذي هو من أعظم أنواع العبادات لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يتفق مع الأخذ بالأسباب تماما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى التوكل على الله تبارك وتعالى هو شطر الدين كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعيل والاستعانة بالله تبارك وتعالى ثمرت التوكل فاعبده وتوكل عليه ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام أولا أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد فهذا شرك أكبر فهذا شرك أكبر أن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجذب له كل خير ويدفع عنه كل شر فيفوض أمره إليه تفويض كاملا في جلب المنافع ودفع المضار مع اقتران ذلك بالخشة والرجاء ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى توكل اعتماد وتعبد فهذا شرك أكبر سواء توكل على حي أو على ميت على هذا النح لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله تبارك وتعالى فهذا القص ان التوكل على غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر يخرج من الملة على هذا النحو ثانيا أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب بشيء من الاعتماد ولكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله تتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معائشهم فهذا نوع من الشرك الأصغر توكل يكون أحيانا شركا التوكل على غير الله أحيانا يكون كفرا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر ثالثا أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه وأن عن هذا المتوكل فوقه كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع أو شراء ونحوهما مما تدخله النيابة فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البيع والشراء ونحوهما هذا التوكل أو هذا التوكيل لا شيء فيه وقوله سبحانه على الحي الذي لا يموت يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف الحكم عندما يعلق بوصف فإنه يدل على علية ذلك الوصف على الحي الذي لا يموت العِّق الوصف بعدم الموت على الوصف بالحياة الحي الذي لا يموت الحكم إذا علِّق بوصف دل على علية ذلك الوصف لا يموت لماذا؟ لكمال حياته لأن هذا الحكم إنما علِّق على ذلك الوصف فدل على أنه علة له هذا الوصف علة له الحي هذا وصف الحكم الذي لا يموت إذا لا يموت لاتصافه بكمال الحياة لاتصافه بكمال الحياة فالحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو لأن المتوكل عليه إذا وصف بالعزة والقوة كان ذلك مناسبا ولكن وتوكل على الحي الذي لا يموت ولم يقل وتوكل على العزيز أو القوي مع أنه يبدو فيما يبدو لبادي الرأي أن القوة والعزة أنسبوا في هذا المجال فالجواب كما يقول الشارح رحمه الله أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان وما يشعرون أيان يبعثون فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت فصفته ليست كصفة هذه الأصنام التي هي على هذا الوصف أموات غير أحيان والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان فالاصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات ولذلك ناسب أن يقول توكل على من ليس صفته كصفة هذه الاصنام وهو الحي الذي لا يموت على أنه قال في آية أخرى وتوكل على العزيز الرحيم لأن العزة أنسبوا في ذلك السياق على حسب السياق ووجه آخر أن الحي يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه كما مر في الكلام على آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم فكمال الحياة وكمال القيومية يستلزمان جميع الصفات وكذلك هنا وقوله تعالى لا يموت يعني لكمال حياته لا يموت فيكون تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة حياة كاملة لا يلحقها فنا في هذه الآية من أسماء الله الحي وفيها من صفاته الحياة وانتفاء الموت لا يموت المتضمن لكمال الحياة وفيها صفتان واسم فيها صفتان واسم لله تبارك وتعالى الاسم الحي توكل على الحي الصفة التي تأخذ من الاسم الحياة الذي لا يموت انتفاء الموت لما؟ لتضمن ذلك الانتفاء كمال الحياة فعندنا صفتان واسم وذلك يأخذ من هذه الآية العظيمة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق ما ساقى من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى للدلالة على طريقة القرآن العظيم في إثبات الأسماء والصفات وأن ذلك دائر على النفي والإثبات وكما في هذه الآية التي مر ذكرها ويقول الله تبارك وتعالى توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى سبحانه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين